الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا إله إلا هو إياك نعبد وإياك نستعين إهدِنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ النَّائِسَةِ تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الذين يظاهرون من كل نسائهم ما هن أمهاتهم وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ وَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن سَائِحِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرَ رَقَبَتِهِ قبل أن يتماس لَنْكُمْ تُعْضُلَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَسَابِعِينَ من قبل أن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 الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذابنه يوم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 ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدلى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن بكل شيء علي ألم تر إلى الذين له علي جوات ويعودون لماله عنه ويترجون ويترجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا وإذا جاء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 تلاجؤ، فلا من بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتلاجؤ، وتلاجؤ بالمر والتقوا، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيل شزوف الشزوف يرفع إلا هؤلاء الذين آمنوا منكم يرفع إلا هؤلاء الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا